يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اوليا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء.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 فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن أَوْ بالفتح أو أمر من عنده أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا فهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 ومن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حزب الله فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فامنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء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 في مسألة كما وقع النزاع في مسألة الإمامة على قاعدة دينية كما قال الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى هذه المسألة مسألة من يكون خليفة من يكون إماما بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ظلت مثارا لنزاعات ومشاجرات وحروب ومقاتلات واختلافات عقدية وجدالات من بعد رسول الله إلى يوم الناس هذا ولا نزال شيعة وسنة إمامية وإثنى عشرية وإباضية وزيدية أيها الإخوة وأهل السنة إلى اليوم نختلف حول هذه المسألة إنها أم لمسائل كثيرة لم نذخ من ورائها إلا المرائر ولم نلقى إلا المصاعب والمكائد وقد تحرج الأمر بكثرة ما وقع السؤال عن هذه المسألة يراد أن يعرف الموقف منها ما هو موقفنا ما هو رأينا ما هو معتقدنا في مسألة الإمامة في مسألة الإمامة وكمقدم أيها الإخوة والأخوات أود أن أقول ما يقع من نزاع والمناظرات العلمية احيانا بين الفينة والأخرى، إنما كما تلاحظون وتلاحظنا للأسف يشوبه قدر غير يسير من المهاترات، ويطبعه طابع ليس يخفى من التعصب الظاهر والبادي، وعدم الخضوع للحجج، عدم الخضوع للحجة مع ما يظهر أيضًا لكل من عرف العلم وأداب النظر أيها الإخوة وقواعد المجادلة بالتي هي أحسن من ضعف معظم أولئكم عن أن ينازلوا منازلة حقيقية في الموضوع لا لغة عربية لا نحو لا صرف لا قدره بيانية ويتكلمون في مسائل عقديه ومسائل سياسية مثل هذه ومسائل شقة الأمة عصبا ودولا وفرقا أيها الإخوة متناحره للأسف الشديد لكن إن وقع الكلام ونسال الله تبارك وتعالى أن يهيئ شيئا مباركا من ذلك إن وقع الكلام على شرطه أيها الأخوة وبأدبه وبالنية الخالصة وبالنية الخالصة والقصد الصالح لمعرفه الحق وتحكيم دستوره وهو القرآن العظيم فالمرجو أن يكون خير كثير إن شاء الله تعالى المرجو أن يكون أن يوجد كان تاما هنا خير كثير إن شاء الله تبارك وتعالى إعذارا أيها الإخوة إلى الله تبارك وتعالى وإقامة للحجة على النفس والآخرين على النفس والآخرين نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الحق ويجعلنا يجعلنا من الصادعين به القائلين به لا نشتري به ثمنا أيها الإخوة ولو كان أهل مذهب وأهل طائفة وأحبابا وأوداء وخلصانا ليس يعنين هذا من الأمر لا في كثير ولا في قليل إن شاء الله تبارك وتعالى كمقدمة ثانية من وراء هذه المقدمة أيها الإخوة والأخوات وجهات النظر المختلفة والشائعة والتي لها أتباع وأشياء كثر عبر التاريخ في مسألة الإمامة يمكن أن نلخصها في وجهة نظر أهل السنة والجماعة وجهة نظر الشيعة الزيدية ووجهة نظر الشيعة الإمامية الاثنى عشريه هؤلاء الآن لهم تواجد أيها الإخوة ملموس وكبير له وزن أما أراء للمعتزلة أراء الخوارج أراء لغيرهم فقد اندثرت تقريبا لم يبقى قائل بها لم يبقى قائل بها فليس من ضرورة لزنا إلى أن نتناولها لا بالعرض فضلا عن النقد لا بالعرض فضلا عن النقد فأما أهل السنة والجماعة فيرون أيها الاخوه والأخوات أن الامامه لا تكون إلا بالاختيار والمشاورة والبيعة هكذا تكون الإمامة الأمة هي التي تنصب باختيارها وشوراها أو شورة ذو العقل والرأي والمشورة منها من ترتقي الأصلح والأنسب لتولي أمورها وإدارة شؤونها على حد قوله جل من قائل وامرهم شورى بينه وامرهم شورى بينهم ولنحو ما صح أيها الإخوة من مثل ما اخرجه مسلم وغيره والاحاديث كثيره جدا من بايع اماما فاعطاه صفقه يمينه وثمرة قلبه فان استطاع ان يطيعه فليفعل لان الطاعه في المعروف والطاعه بالمستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا معنى قوله إن استطاع ان يطيعه وإلا فالبيعه تقتضي الطاعة والإمامة أيها الإخوة تقتضي الطاعة للإمام على أمته الطاعه معروف فإن استطاع ان يطيعه فليفعل فإن خرج عليه أحد فاضربوا عنقه كائنا من كان لأن وحدة النظام وانتظام الأمة أهم من نزوات الأفراد ورغبات الافذاذ كل يرغب أن يكون أميرا وأن يكون إماما هذا لا النبي قال تضرب عنقه كائنا من كان إذن ظاهر هذا الحديث وأمثاله وهي حديث متواترة معنويا أيها الإخوة أن الأمر لا يكون إلا بالاختيار والشورى والمبايع إخواننا الشيعة الزيدية تواجدهم الأعظم الآن في اليمن كما تعلمون لهم وجهة نظر قريبة ليست تبعد كثيرا من هذه الوجهة الشيعة الزيدية قالوا الإمامة نعم بالاختيار وشورى الأمة وليست بالتنصيص لا تكون إيه بنص إلهي أو نص نبوي على إمام معين ليست تصلح الإمامة إلا فيه لكنهم ذهبوا مع ذلكم إلى أن الأفضل بعد رسول الله للإمامة والأكفأ من كل وجه هو حضرت الإمام الأمير علي عليه السلام وكرم الله وجهه أبو الحسن قالوا هذا الأفضل لكن بيعه ابي بكر صحيحه وبيعه عمر صحيحه واختلفوا في بيعه عثمان اختلفوا في بيعه عثمان منهم من اقر ومنهم من انكر الشيعة الزيدية اخواننا الشيعة الزيدية ولذلك يعرف مذهبهم بمذهب جواز امامة وبيعة المفضول مع وجود الافضل ابو بكر بيعته صحيحه عمر صحيحه اختلفوا في عثمان مع وجود الافضل وهو أبو الحسن عليه السلام وكرم الله وجهه لا بأس الخطب يسير هنا الخطب يسير الحمد لله أقر بخلافة الخلفاء إلا الجارودية فئة متعصبة للأسف الشديد من أفراق وفئة الزيدية الجارودية للأسف قارب الإمامية جدا قارب الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية فذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام وإن لم ينص بالاسمه على خلافة علي وولايته فإنه قد عينه بالوصف لكن الأمة أيها الإخوة الأمة لم تتعرف الوصف ولم تطلب الموصوف ونصبت أبا بكر ومن تلاه خلفاء فكفروا بذلك رأي بشع وعنيد أيها الإخوة أن تكفر الأمة وأن تكفر خلفائها شيء فظيع نسأل الله أن نلقاه على السلامة والله مهما وجدت نفسك لا تتورط في تكفير المسلمين فأنت على خير بإذن الله تعالى مهما وجدت نفسك لا تتورط لا تتهور في تكفير أهل قبلة فأنت إلى خير لكن أنت تورط في تكفير الأمة هكذا بالجملة والتفاصيل ولا تستثني عظماءها رؤوس مقدميها أشياخها كبار الصحابه رضوان الله عليهم فالامر خطير والله وجد خطير للاسف هذه فرقه الجاروديه والزيديه في العموم اخواني واخواتي يجعلون الامامه وهي الافضل في ذريه فاطمه من غير تفريق وميز بين ذريه الحسن وذريه الحسين بغض النظر الامام عندهم قد يكون حسينيا وقد يكون حسنيا فاي رجل خرج من ذرية فاطمة عالما أي حال كونه عالما عالما شجاعا سخيا عدلا عادلا <تصفيق> وطلب من الناس مبايعته بويع قالوا بد أن يبايع ولا بد أن يقاتل معه ولا بد أن يخرج معه وتكلمت أنا في خطبة الخروج وعرضت للفرق الإسلامية عرضت لهذا الرأي هذا ملخص وجبة رأي الطائفة الزيدية والفرقة الزيدية من فرق الشيعة نأتي الآن وهذا الذي يهمه أكثر طبعا والنزاع معهم أكثر استفحالا وأشد أه وحمي فيه الوطيس ولا يزال مع إخوانينا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية المعروفين بالجعفرية نسبة إلى سادس أئمتهم الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام الشيعة الجعفرية قالوا أولا الإمام أصل من أصول الإيمان هذه مقدمة خطيرة أن يجعل شيء سياسي كهذا هذا شيء سياسي هذا شيء مدني أن يجعل من أصول الإيمان مقدم خطيرة تتلي... تتلوها ثوال أيها الإخوة وتلزم عنها لوازم وتقتضي مقتضيات خطيرة كما ستسمعون بعد قليل قالوا أصل من أصول الإيمان إذا كانت أصلا من أصول الإيمان نحن أهل السنة مثلا لا نؤمن بإمامة العمة على النحو الذي تؤمنون به نؤمن بأنهم أئمة علم وهدى وتقى عليهم السلام أجمعين أهل وسهلا لكن ليسوا إيه الخلفاء المنصوص على خلافتهم كما تعتقدون من رسول الله لا نؤمن بهذا لم يترجح لدينا بالدليل هذا حقيقة طلبنا الدليل أنا أتحدث عن نفسي على الأقل من عشرين سنة وأنا أبحث هذه المسائل وأجدل فيها بفضل الله عز وجل لم يصح لدينا هذا الدليل إذن ماذا؟ لسنا مؤمنين اتفقت الإمامية على أن من أنكر الإمامة ولهم تفاصيل نعم أنه ليس مؤمنا قالوا غير مؤمن بالاتفاق لكنهم اختلفوا في معنى قولهم غير مؤمن غير مؤمن فمنهم من شط وغال فقال كافر مستحق للخلود في جهنم هذه بائقه هذه بائقة عظيمة جدا جدا نتجت عن مقدمه أيها الاخوه سلموها ظنوها مسلمة لأدلة اشتبهت عليهم في نظرنا ومنهم أيها الإخوة من توسط وقال فاسق وليس كافرا أبعدهم الغلو وأظهرهم اعتدالا من قال ليس مؤمنا بالمعنى الأخص لكنه مسلم بالمعنى الاعم ليس مؤمنا بالمعنى الأخص صلبوا عنه الإيمان بالمعنى الذي نعرفه الإصطلاحي ولكنه مسلم على حد قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا عجيب من أجل الإمام من أجل مسألة الإمامة ولذلك علمائهم لكبار علمائهم وأئمتهم كلمات أيها الإخوة تشعر منها أبدان المؤمنين الصادقين في تكفير من ابى أو رفض إمامة الأئمة أو أحد منهم أما من أنكر إمامة الأئمة قال لا, لا إمامة لهم يعني بالنص لكن لو أن أحد هؤلاء كالإمام علي عليه السلام صار إماما نحترف له كيف لا هو الخريف الراشد الرابع عليه السلام ما في كلام الخريف الراشد الخامس ابنه الحسن أبو محمد عليه السلام نعترف لكن لا ندعي فضلا عن أن نعتقد أنه إمام منصوص نص عليه الكتاب والسنة وأوصى له النبي لا نعتقد بهذا لم يصح لدينا هذا وسنناقش الأدلة أنا أردت فقط أن أعطيكم نموذجا كيف يكون النقاش سوناقش دليلا واحدا فقط من عشرات الأدلة هذا يحتاج إلى محاضرة مطولة خمس ست سبع ساعات على الأقل حتى نناقش كل هذه الأدلة، لكن نحن سنناقش وأيضاً مناقشة يعني سريعة بما يتسع له مقام خطبة جماعية. أعظم أدلتهم، آية الولاية، آية الولاية. المهم للأسف مثل الإمام ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق عندهم والشيخ المفيد وهو شيخ شيخ طائفتهم أبي جعفر الطوسي، ها الحلي في كتاب الألفين كل هؤلاء صرحوا بأن إنكار الإمامة. والعياذ بالله وهو كإنكار نبوة الأنبياء جميعا أما من آمن بالأئمة جميعهم وشك أو رفض امامه واحد منهم فحاله كالذي آمن بالأنبياء جميعا وأنكر نبوة الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام السلام نعم آه والشيخ المفيد شيخ الطوسي آه قال كافر ضال مستحق للخلود في جهنم خطير كلام خطير. أنا اخاطب بهذا إخواني الشيعة وأرجو أن يأخذوا كلامي على محمل الجد أيها الإخوة والصدق وأن يحسنوا النوايا وأن يستحضروا القصد الجميل بإذن الله تبارك وتعالى لتبرئ ذمتهم وتنقيه ساحتهم أمام رب العالمين تبارك وتعالى. أن تعتقد عقائد، تتورط في أن تعتقد ما يكفر إخوانك المسلمين أهل القبلة. أهل الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد شيء عجيب جدا مخيف وهم الأكثرية طبعا الشيعة هم الأقلية ونحن الأكثرية أن تعتقد هذه الأشياء بناء على ماذا سوف نرى الآن سوف نرى كيف يكون النقاش لماذا تعتقدون بهذا؟ نحن لا نعتقد به نحن لا نثرب عليكم أن تعتقدوا ما شئتم أه؟ لكن نحذر وننبه وننصح ونعظ أن تتورطوا في تكفير أهل قبلة ان تتورطوا في تكفير المسلمين وعلى كل حال نحن لا نواجه الشيعة بهذا فقط بل نواجه السنة قبلهم وكم لنا من مقام وكم لنا من مقال أيها الإخوة شددنا فيه على التكفيريين والمكفرين والمهاترين لسنا من التكفيريين ايها الاخوه لا نكفر الا من لا يرتاب في تكفيره من كفره صريح الكتاب والسنه ايها الاخوه من كفرته القواعد والاصول على القواطع مش الشبهات والمهاترات سب الصحابي كافر كلام فارغ سب صاحبا كفر، آه. ابغض صاحبا كفر، كل هذا الكلام كفر. عند أهل السنة أيضا، وعند الشيعة هناك ما هو أفرغ منه، كلام كثير أفرغ من هذا الكلام بكثير. آه، فليس إيه براءة، ليس براءة. الله يحب الإنصاف وفي كل شيء وفاء وضطفيف. للإختصار إخواني وأخواتي، لهم أدلة من الكتاب ولهم أدلة من السنة. طبعا لا بد أن نبدأ بأدلة الكتاب، لأن من شرط الدري أن يتفق عليه الخصمان وهيهات إذا تعلق الأمر بالسنة. الا في ادله يسير جدا جدا صحت عندنا من جهه السند وصحت عندهم سندا فقالوا هذا اتفق عليه نعم اتفقنا على الورود ولكن لم نتفق على الدلاله فهمنا في الادله مختلف عن فهمكم يا اخي وتاتي القاعده الاخرى في علم المناظره والدليل ان طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال الدليل ان الاحتمال بطل به الاستدلال ليست المسألة أن في المسألة آية أو حديثا نعم نسلم الآية متواتر ما في كلام الحديث أيها الإخوة صحيح صح لدينا وهو صحيح عندكم مسلم لدى الطائفتين لكن مطروق فهمه بالإحتمال يحتمل هذا ويحتمل هذا لذلك سنبدأ بما اتفق عليه الخصمان بما اتفق عليه الطرفان وهو ماذا القرآن العظيم ودائما أقول لإخواني ايها الاخوه المسلمين والمسلمات القرآن بنص القرآن ذاته كفاية حتى للمشركين والكافرين لو أرادوا الهداية أو لم يكفهم أنا أنزلنا الكفار القرآن يكفيهم ألا يكفي مؤمناً ألا يكفي مسلماً حتى تطلب أدلة إلى جانبه أنا أقول لكم من ابتغى نفسه أو من بغى نفسه الخير وقصده يجعل وكده القرآن الكريم قبل أن يتهور في مسألة السنة والسنة وأحاديث اترك هذا ابدأ في القرآن أولاً أنتم تقولون الإمامة من أصول الدين هل يخلي الله تبارك وتعالى كتابه من آيات واضحة في أصل من أصول الإيمان الإمامة من أصول الدين صحيح؟ طيب نريد آية واحدة تقول بشكل واضح وبسيط، فلان هو خليفة رسول الله عليكم هو وصيه عليكم بعد إيه؟ أن يتولى رسول الله لا ليس هذه طريقة القرآن بل طريقته القرآن صرح باسم زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عفوا زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه أرضه الحب أبي الحب في مسألة لم تشتجر عليها أو تشتجر فيها آراء الأمة ولم يختربوا فيها ولم يحتربوا مسألة ماذا الزواج من مطلقته فلما قضى زيد بالاسم يا أخي يا أختي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياءهم في نساء ادعياءهم يعني ها ان يتزوجوا بهن اذا ماتوا عنهن او طلقوهن مساله بسيطه يسيره ايها الاخوه ليس لها واحد من مليون من تلك المسائل الامامه والخلافه لماذا لا نجد ايه واضحه تصرح بهذا المهم العظيم في الدين وهو أصل من أصول الدين بالله يا إخواني أنا دائما تساءل بيني وبين نفسي بالله إخواني وأخواتي هل الله تبارك وتعالى يبغي إعنات هذه الأمة هل يتغيى الله ويتقصد تفريق شمل هذه الأمة أن ينابذ هذه الأمة بعضها بعضا وأن يحترموا وهو القائل ما جعل عليكم في الدين من حرج وهو الهادي إلى الإيه إلى الصراط المستقيم وإلى الهدي المستقيم وهو الذي أنزل الكتاب المبين بالآيات البينات ولأ وفي موضوع الإمامة بالذات تأتي آيات يعني سوف ترون كيف يكون خلاف حولها ليست واضحة بالنسبة إلينا وإلى كل من أنصف لا من قريب ولا من بعيد أنها نصف الإمامة وإمامة علي عليه السلام لا ندري كيف كانت نصفها لا ندري الآن سوف أطلو عليكم أعظم مستندات إخوانينا الشيعة الاثنى عشرية أيها الإخوة غفر الله لنا ولهم أجمعين في مسألة الإمامة والوصايا لعلي آية الولاية فلوته عليكم صدر خطبتي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آية تامه هذا مطلعها وهذا مقطعها هذا مطلعها وهذا مقطعها قالوا هذه اعظم مستنداتنا وهي صريحه يقولون صريحه في ولايه وامامه وخلافه الامير عليه السلام يعني ابي الحسن جميل كيف قالوا اولا باتفاق الطائفتين الايه نازله في ابي الحسن روى هذا الشيعة وتواتر عندهم ورواه السنة وصح عندهم ما هو علي عليه السلام كان يصلي وكان حال الركوع فجاء سائل يسال فاشار اليه ان خذ خاتمي الذي في اصبعي وكانه كان مريجا يعني متخلخلا يعني يؤخذ بسهوله وكانه كان مريجا فاخذه وذهب به انطلق به وانزل الله الايه قال هذا وليكم هذا الذي ثبت له وصف الايمان مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حال الركوع يزكي حال كونه راكعا. ثم طيب لا يتم النقاش بهذا قالوا الآية تقول إنما وليكم ما معنى الولي قالوا الولي هنا بالذات في هذا الموضع معناها متولي أموركم وشؤونكم والذي له عليكم لذلكم حق الطاعة أنه هو المتولي هو المتولي الأمور والشؤون أليس كذلك؟ فله عليكم حق طاعة لماذا فسرتم الولي بهذا المعنى؟ مع علمكم أن الولي لفظ مشترك بين المحب وبين الناصر وبين المولى بين السيد بين المعين بين ابن العم وبين متولي الأمر هذا اللفظ المشترك يدور على زهاء عشرين معنا كما في النهاية لماذا أنتم خصصتموه بمعنى متولي الأمر؟ السلطه العليا يعني في الدوله خليفه امام لماذا قالوا الايه هي التي لزتنا الى ذلك لان الله يقول انما اذا الايه وردت على اسلوب ماذا الحصر والتخصيص إن فسرنا الولايه هنا هذا كلام مين الاماميه الاثنا عشريه فسرنا الولايه هذا كلام مو مش مو اعظم اعاظم ائمتهم اجل ائمتهم هذا اكثر ما عندهم في الايه قالوا إن فسرنا الايه فاسترنا الولاية بمعنى المحبة والنصرة فما وجه الحصر هذا لا يختص به مؤمن دون مؤمن صحيح؟ إذ تجب محبة كل مؤمن على كل مؤمن وتجب نصرة كل مؤمن على كل مؤمن إذن أين ذهب الحصر؟ فالحصر يصبح حشوا لا قيمة له قال الشيعة ولكن الحصر تظهر فائدة ويبين وجهه إذا حملنا الولي على ماذا؟ على معنى الخليفة والإمام متولي الأمور هذا دليل قالوا جميل كلام قوي في الظاهر سوف نفتشه بالنقد العلمي وقالوا بعد ذلك ولو حملناه على معنى المحبة والنصرة والموالاه العامة وليس على معنى الإمارة والخلافة والإمامة أيها الإخوة لعد ذلك إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه وهذا باطل لغة إنما وليكم ولي مضاف والكم مضاف إليه، فإذا كان بمعنى المحبة والنصرة كلنا، آه يحب بعضنا بعضًا وينصر بعضنا بعضًا، فيصبح المضاف والمضاف إليه وهذا باطل لغةً. لكن لو حملنا الولي على الخليفة، نعم الخليفة غير إيه المستخلف عليهم، الولي غير المولى عليهم. نظرتم كيف يكون النقاش؟ هذا كلام أمة الشعر الكبار في اللغة والتفسير. أكثر ما عندهم أكثر ما عندهم ونريد أن نجيب عن هذه الاستدلالات طبعا هذا الكلام حين يقعد على سني عادي شاب خالٍ من العلم خالٍ من التحقيق يقول كلام مقنع جدا واتفق الفريقان واللغة والأوضاع والمضاف عليه وخلاص يهور الكلام ويرك خلاص والله أنا أصبح إماميا وانتهى كل شيء وسننا ضلال بدءا من أبي بكر إلى آخر سن اليوم لأنهم كذبوا على علي وغصبوه الخلافة وتأامروا عليه وهالأساطير الكثيرة الأسف الشديد في حق أصحاب رسول الله المكرمين كيف نجيب عن هذه لا أقول الشبهات احتراما للنقاش هذه الأدلة يزعم أنها أدلة أولا إخواني كون الفريقين اتفقا على أنها نزلت في علي غير مسلم وغير صحيح بل وجدت معظم علمائنا على الإطلاق وبمقتضى الصنع الحديثية مش بالتعصب والتهور أبدا والتعسف يضاعفون الحديث الذي ورد في هذا الشان ان عليا تصدق وهو راكع قالوا حديث لم يصح كل رواياته غير صحيحه وما ينبغي ان يصح وليس بمثل هذا ايها الاخوه يمدح الامام عليه السلام ولا غيره لماذا لان الصلاه ايها الاخوه وحليتها الاعظم وشرطها الباطن الخشوع تتنافى مع الحركات وليس مثل علي وهنا يحصل التناقض علي عليه السلام هو الذي روي عنه يروي عنه الشيعة والسنة أه؟ أنه في صفين أيها الإخوة أصابته سهام قيل ستة وثلاثون سهما وهو يصلي فما شعر بها أنا أميل أن تصديقها عن إمام ذا الإمام أبن الحسن عليه السلام في ولايته في خشوعه نعم نعم نحن صدقنا إيه؟ قصة عروة ابن الزبير كيف قطعت إيه؟ رجله وهو يصلي من غير مرقد من غير بنج خشوع، فايه الإمام علي يركع وهو راكع ويركع مع, مع الراكعين وهو راكع ويعطي أذنه إليسائل ويشير بيده ويحدث حركات في الصلاة هذا لا يمدح بمثله في الصلاة وإنما الخشوع في الصلاة أيها الإخوة معناه الطمأنين والثبات والسكون من قولهم شجرة خاشعة إذا ثبتت فلم تتحرك ولم إيه تهتز فروعها ولا أوراقها هذه معنى شجرة خاشعة أيها الإخوة هذا هو فهذا ليس فيه مدح ليس فيه مدح فاضلا كما قلت لكم عن أنه من جهة السند لا يثبت أسانيد هذه الروايات كلها فيها متهم وفيها منكر الحديث وفيها وفيها وفيها, وفيها العلماء ردوها من جهة الصناعة الحديثية من جهة الصناعة الحديثية صحيح أن الواو وهم راكعون والحال للحال هي صحيح لكن ما معنى الركوع هنا؟ انتبهوا هذا أنا متأكد أكثر العام لا يعرفون هذا طلاب العلم يعرفونه المفسرون يعرفونه حتما آه. لكن العام لا يعرفون هذا الركوع في اللغة القرآنية كما اللغة العربية يلد احيانا أيها الإخوة بمعنى الخضوع والخشوع والتطامن هذا هو الركوع هذا هو الركوع سيبلغ عذرا أو نجاحا من امرئ إلى ربه رب البرية راكعي يقول النبغة الذبياني ما معنى راكع هنا خاضع خاضع لله ليس راكع بمعنى إيه منحنيا انحناء الصلاة أبدا بالاجماع أيها الإخوة وبالواقع إلى اليوم أهل الشرائع السماوية السابقة في صلاتهم لا يعرفون الركوع الذي نعرفه وليس كذلك صلاتهم دعاء وهم وقوف يصلون وهم وقوف إلى اليوم معروف هذا ها؟ فما معنى أمر الله مريم عليه السلام أن تركع مع الراكعين ان تخضع لله تبارك وتعالى خضوع امر بالخضوع لله أمر بالخضوع لله هذا ال... هذا الركوع اللغوي وخر راكعا واناب نف... ليس الركوع في ليس في صلاتهم وانما هو إيه؟ الخضوع والذل والطمانينه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يعني اخضعوا لله ابخعوا لامره اخشعوا لهديه لا يفعلون هذا المعنى هذا ارجح اقوال ايه المفسرين هذا الركوع تعرفه اللغة هذا الركوع تعرفه اللغة أيها الإخوة في بيت شعر قرانا قرأناه قرأنا نحوه نحن صغار موجود في شرح الألفية في كل شروح الألفية مثل به لقاعدة معينة لا تهين والأصل لا تهن لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه أليس كذلك؟ كل من قرأ شرح ابن عقيل قرأ هذا البيت في الجزء الأول لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع ما معنى تركع يوما تخضع وتذل تخضع مش تركع هكذا ركوع الصلاة هذا الركوع في الأصل فهنا الواو للحال والمعنى الصحيح للآية أيها الإخوة المعنى الصحيح للآية بقارين سوف ترونها بعد قيل قوية جدا هؤلاء يقيمون الصلاة ويخرجون الزكاء المفروضة خاضعين لله باخعين لأمره لا بمعنى أنهم يخرجون إيه الصدقات وهم في حال الركوع في الصلاة تفسير ركيك وضعيف جدا هذا بعيد عن فحولة القرآن انتبهوا الآن سوف أوفيكون قاعدة من أجمل ما يكون وبالامس في درس التفسير نبهت على إيه على مثل هذا المعنى أيها الإخوة من أقوى الطرائق في فهم كتاب الله أن تتقص الموارد إذا ردت أن تفهم معنى ولي ما معنى عهد ما معنى ميثاق ما معنى حكمة ما معنى الحكمة الكتاب والحكمة ما معنى كذا ما معنى الذكاء؟ فعليك أن تتقراها وتتقصاها وتستقريها في مواردها وتخرج بنظريه دقيقة قرانيا هذا الفهم هذا التفسير لأنه كتاب متازر متصادق يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه إيه بعضا في كتاب الله قاعدة إخواني وإخواتي تعلموها من قواعد التفسير أينما وجدتم الذكاء مقرونة بالصلاه او اقامه الصلاه فهي المفروضه للمتطوع بها انتبهوا واحد يقول لي والله هذه ايه مساله يعني ايش تشوش مرات تفسر ايه الزكاه بانها الزكاه إيه؟ المفروضه مرات تفسر بانها ايه الصدقه قبل فرض الزكاه ايش في المدينه المنوره بعد الهجره كيف نعرف اقول لك في عندك ايه قاعده مهمه جدا اذا وجدت الزكاه وردت في سياق واحد في نظم واحد مع الصلاة أو إقام الصلاة فهي ماذا؟ فهي المفروضة ليست صدقة التطوع وهذا يبعد أيها الإخوة ترجيح تفسير الشيعة ورواية الشيعة وحتى السنة الذين رأوا هذه الروايات الباطلة من ناحية حديثية أنه أخرج ذكاته المفروضة وهو يصلي مش معقود طبعا وهم لم يذهبوا إلى ذلك هم وهم ذكروا أنه صدق على سائل لأن السبب فيها إيه؟ سؤال السائل يخرج زكاته المفروضه انتبهوا من هذه القواعد الجميله جدا العلم ذكرت هذا بدروس التفسير العلم وهذه من القواعد التي استفدناها من الشيخ الامام عبد الله بن الصديق الغماري قدس الله وسره عالم كبير ومبدع سبحان الله هكذا بدقيق الفكره والالهام توصل اليها وهي عجيبه وفعلا كم اتدخر اي الله تبارك وتعالى من فضله إيه؟ للاواخر هذا هو هذا لم يسبق إليه ولم يقل بهذا احد من الأئمة من قبلي لكن الله يجب أن عليه بهذا كثير هذا يحصل عند المتأخين الله يفتح عليه بأشياء لم يفهمها المتقدمون العلم قال وجدت العلم في كتاب الله ها كل ما أضيف إلى الله ونسب إليه وتعلق إيه بأحد من البشر تعليما أو إعطاء أو هبة كان هذا البشر نبيا لا يكون هذا لغير نبي شيء غريب أنا تتبعت هذا كتاب الله وجدته صحيحا إلا في موضع واحد وهو الخضر عليه السلام وهذا جعلني اتراجع حتى عن اجتهاد لي في هذه المسألة والفت فيها كتابا وأنا شاب صغير أه؟ وصرت كالمرجح أن الخضر نبي وليس وليا لماذا؟ لأن هذا الموضع استثنائي أه؟ الموضع استثنائي أه؟ علمناه من لدنا أتيناه من لدنا علم من لدنا علم نسب إلى الله وأتيه الخضر اذا الخضر نبي لأن هذه القاعدة العلم إذا نسب إلى الله وأضيف إلى بشر يكون البشر نبيا لماذا يكون الخضر هنا استثناء؟ المفروض أن يكون استثناء وتنتظم القاعدة هذا هو هذا يرجح هل من المرجحات الخفية لم يتفطن لها أحد ممن ألف في قضية الخضر وألف فيها إبراهيمي الحربي وألف فيها ابن الجوزي وألف فيها العلامة الحافظ بن حجر العسقلاني وكثيرون وأنا ألف فيها كتابا يقع في زواء 500 صفحة قبل أكثر من 20 سنة ولم اتفضل لهذا من قواعد القران الكريم هذا من دقيق كتاب الله تبارك وتعالى هذه واحده اذا موضوع الرقود وموضوع كذا هذا بان وجه لنا ان شاء الله تبارك وتعالى نعود مره اخرى انما وليكم وليكم لسنا نوافق ان الولي بمعنى متولي الامور الخليفه الامام بل هو باذن الله انا اقطع بهذا انا مستعد ان اباهل على هذا انه بمعنى المحب والنصير وليس لمعنى الخليفة والإمام تعرفون لماذا؟ السياق كله الآية وسباقها ولحاقها كل هذا يؤكد أن المراد بالولايه هنا المحبة والنصرة والله العظيم من أول السياق الى خير وقد تلوته عن عمد قصد عليكم بطوله اقرأوا أول السياق يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا توالونهم في قضايا الدين والنصره من دون اخوان المؤمنين مؤمنين اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض عبد الله بن ابي ابن سلول لعنه الله عليه ها الصحابي المنافق هذا هذا اول ما وقع الخلاب بين رسول الله وبين بني قينقاع طبعا هذا سلول كان اي حليف لهم خزرجيا أه. فقام فيهم لا حلفاؤنا وبدا يدافع عنهم الخبيث ما الذي حصل ومشى عباده ابن الصامت اخو بني عوف من الخزرج عباده تعرفون عباده ابن بني عوف خزرجي ومشى عبادته ابن الصامت اخو بني عوف من الخزرج رضي الله عنه وارضى وكان حليفا ككل خزرجي ليهود ايه قينقاع وحليفهم حليفهم ايضا مثله مثل ايه عبد الله بن اميه مشى الى رسول الله وقاله يا رسول الله إني أبرأ من هؤلاء أبرأ إلى الله ورسوله منهم واتولى الله ورسوله والمؤمنين دونهم فأنزل الله فيك ما قال ابن اسحاق بعد ابن هشام أنزل الله هذه الآية واضح المسألة إلى علاقة ابن ولاة اليهود النبي حاربهم وهم الذين ابتدأوا وهم الذين اعتدوا وهذا يدافع عنهم رأس النفاق ابن سلول لعنة الله عليها وعباد ابن الصامت يتبر منهم ويخلعهم وينبذ اليهم حلفهم ويتولى من الله ورسوله واخوانه المؤمنين قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض مين ابن سلول واشياع يسارعون فيهم ما معنى يسارعون فيهم المقصود هنا طبعا في اخوال كثيره لكن من ارجحها يسارعون فيهم اي في مودتهم واظهار محبتهم ونصرتهم وموالاتهم يقولون يبررون هذه موقع التعليل لماذا يسارعون في محبتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة لعل الأمور تنقلب والدهر قلب والزمان غير الدهر قلب والزمان غير لعل الأمور تنقلب فيظفرون منا بنصر علينا فنكون قد اصطنعنا إليهم إيه بعض, إيه بعض يد فتنفعنا عندهم هذا المعنى والعياذ بالله انا أقول لكم هذا منطق المنافقين ومهتزين إيمان في كل زمان وحين إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض عليه عليها والله العظيم لا يمحض الله ورسوله والمؤمنين ولائه وإنما يبقى ينظر إلى هنا وينظر إلى هنا شوف مين الأقوى ها؟ لمن إيه الغلبة ها. وهكذا مذبذب النبي ها. ها. الله قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كالغنم العائرة بين إيه الغنمين لا هنا ولا هنا المهم نخشى أن تصيبنا دائرة رد الله عليهم بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي قيل فتح مكة أمر من عنده يقيل ضرب الجزية على هدو النصارى بالعكس سيذلون مزيد ذل بإذن الله وضربت عليهم الجزية فعلا وبعضهم أجلوا وأخرجوا وبعضهم ذبح وقتل أو أمر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم هؤلاء حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أيها الإخوة عن نصرة الله ورسوله والمؤمنين واعلاء شعار الدين من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بالله عليكم اخواني الى الان السياق كله له علاقه بالخلافه له علاقه بالامامه ام له علاقه بمساله محبه او معادات ايه اعداء الله ورسوله السياق واضح انا لا ادري كيف لا نقرا القران يا اخي نحن لا نقرا القران نحن اساتذه على القران نأتي نفرض على القرآن معاني نريدها معاني مسلفة نريد أن نفرض على كتاب الله لا يجوز هذا الأدب مع الله ألا نقدم بين يديه الأدب مع كتابه أن نتعلم منه لا أن نعلمه يا أخي اقرأ السياق اقرأ الصياح كله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين نفس المعنى تحب مين إخوانك تعادي مين أعداء الأمة وأعداء الدين نفس المعنى هذا التولي هذه الموالاة كل السياق ناضح طافح بهذا لا أدري كيف لا يلتفت أو لا يراد أن يلتفت إلى هذا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يتم شاهد والله واسم العليم إنما وليكم إذن هذه الآية وقعت هذا الموقع الآن حين سمعتم السياق وفهمتم التفسير ما يصير معناها؟ من الذي يجب أن تتولوا وأن تنصروه وان تظهروا ايه تايده وتمالئوه على عدوه وان تحبوه الله ورسوله والذين ليش ما قالش والذي طب ما الله في مواضع كثيره بالعشرات قال الذي وسيجنبها الاثقل الذي لماذا عبر ايها الاخوه بالجمع قال الذين والإمام عليه مش الذين الذي عليه السلام ليه ما قالش الذي انتبهوا لدى الشيعة ولدى السنة وفي اللغة العربية حمل الجمع على الفرد متعذر أصعب بكثير من قضية تخصيص العام لسه هذا جمع صيغة جمع هذه كيف تحملها على الإمام وحده ها وبحذي تخصيص العام في هذا الموضع أيها الأخوة يحتاج إلى أدلة قوية جدا ليسوا يملكونها والسياق ضدهم ها قال ها الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون حال الخضوع والخشوع والبقوع لأمر الله لا يترددون ولا يرتابون ولا يعملون أهواءهم واميالهم النفسانية انتهت الآية اسمعوا الآية التي ولتها وعقبتها ماذا تقول ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا مش هو الذي آمن صح واضح أنها في مولات ايه المؤمنين والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون مش هيك بس واسمعوا أيضا ما جاء بعد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ندتهم لصلا تخذوا واضح جدا, جدا جدا لا علاقة له طب نأتي الحصر قالوا الحصر الحصر الله يقول إنما وليكم فيها حصر لو كانت الولاية بمعنى المحبة والنصرة فلا تظهر فائدة الحصر صحيح أكادهم زعموا الشيعة ها لأنه إيه كل مؤمن يجب أن يحب إيه المؤمن الآخر وين الحصر لكن لو قلنا الولي بمعنى الخليفة ظهرت فائدة الحصر ولم صحيح وصار في تفكيك بين ماهية المتضايفين مش المضاف إليه هو المضاف كلام فاسد وفهم كاسد تعلمون لماذا أنا أقول لكم أولاً ها حين قرأتم السياق وفهمتموه هل وضح لكم الآن؟ أنا متأكد والله واضح لأي إنسان يفهم العربية وعنده شيء من ذائقتها هل وضح لكم وجه الحصر؟ إيه معنى إنما وليكم الله ورسول الذين آمنوا؟ واضح جدا والذي سمك السماء بغير عمد عرفوا وجه الحصر؟ وليكم الله والرسول والمؤمنون دون اليهود والنصارى فهمتم كيف الحصر؟ هذا هو هم قطعوا الآية من سياقها بتروها أيها الإخوة من نسيجها وأجل قال لك الآية بتقول إيه ها؟ وليكم الذين آمنوا إذا بمعنى المحبة والنصرة ما في فائدة للحصر إحنا ما نقول لشهذا إيه تتعلق بالذين آمنوا بحيالهم تتعلق بهم في مجموعهم إذا من اليهود والنصارى وبذات هنا اليهود طبعا مقصود السياق كله اليهود اليهود إزاء اليهود فإزاء اليهود ظهرت فائدة الحصر فائدة الحصر إيه بصير معناها؟ معناها وليكم نصيركم أه؟ وحليفكم وحبيبكم المؤمنون دون اليهود دون قلنقاع هؤلاء وحدهم وليس اليهود كعبد الله بن أبي وشيعته وضح ولم يضح هذا لم يتعرضوا له قال لك حصل مش حصل بعدين في حجة من أقوى ما يكون وهي حجة مأخوذة من فقه العربية هذا علم العربية متى يستخدم الحصر يا إخواني أنا سأبسط لكم قبل ان اتلو القاعده سأبسط لكم بمثال وبالمثال تضحي الأمور الامور الغامضه الان نحن في مجلس وحصل اختلاف على نفترض عالمية ايش عالم بين علماء او اعلاميه عالم مثلا على عالميه او اعلاميه عالم جنسي مجموعه مشايخ علماء واجا واحد مسموع له وثق عند الناس وايش قال قال انما العالم فلان انتم مختلفين عليه انما العالم فلان. إذن متى نستخدم صيغة الحصر والتخصيص في وقوع التردد بالاشتراك والمنازعة قاعدة هذه هل يعرفها كل من درس العربية فهمتم؟ إذا لم يقع أيها الإخوة ها اشتراك بتردد ومنازعة ما في فائدة أيه؟ الحصر ولا ما الصحيح؟ فنجد نقول إنما العالم فلان هل مختلفين عليه؟ هذا العالم واضح؟ جميل جدا انتبهوا بالله عليكم ما الذي وقع فيه الاشتراك والتردد؟ أهو من يكون خليفة بعد الرسول؟ ولا موالاة المؤمنين دون اليهود ولا موالاة اليهود دون المؤمنين؟ إيش الوقع في الخلاف؟ وما الذي يقوله السياق كله؟ الموضوع الثاني الذي وقع فيه الخلاف وصار فيه الكلام وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخش كذا والله رد عليهم وثرب عليهم ودمدم عليهم هو ماذا موضوع ماذا؟ موالاة اليهود آمن دون المؤمنين والمؤمن قالوا لا بل نوالي ايش اخوان المؤمنين ورسولها وربنا دون اليهود وخينقاع مثل عباده ابن الصامت رضوان الله عليه هذا الذي وقع فيه ايش التردد بالشركه والارتياب الى اخره فحسم الله النزاع بان اتى بصيغه الحصر ايش قال انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا كانه يقول وليس قينقاع هؤلاء اولياؤكم وليس اليهود مفهوم وغير مفهوم هذا هو لماذا تهون علينا بموضوع ايه حصر ومش حصر وكذا غير صحيح كلامهم كله هذا ايه غير صحيح لا من قريب ولا من بعيد والسياق معنا طيب لعل لي اختم ايضا ايه بهذه القرينه ذكرت اخواني واخواتي ان اللفظ المشترك في الايه وهو ولي أه؟ اللفظ المشترك عموما من قواعد العربيه من قواعد الاصول لا يحمل على احد معانيه الا بقرينه خارجه ولي معناها كما قلت لكم عنها كذا وكذا وكذا وكذا إلى عشرين معنى. طيب نحن حملناه على إيه؟ المحب والنصير أنتم حملتموه على الخليفة الإمام متولي الأمور جميل لا بد من قرينه من أسعد بالقرينة الخارجية أنتم أو نحن أنا أقول لكم نحن أسعد بمراحل القرآن هنا سياق كله معنا من أوله إلى آخره يؤكد ان معنى الولايه هنا ايش هو المحبه والنسره التولي المحبه والنسره التولي السياق كله فالقرين معنا وبدليل الايه التي ولتها ايش قالت الايه التي ولتها وعقبتها ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا شوف الذين فان حزب الله هم الغالبون إشارة الى ماذا المعركه بين الرسول ومعسكر الايمان وبين قين وقاع الغلبة في الأخير إلنا الله يقول للمؤمنين مش لقينقاع خليكم معانا أفضل نحن المنتصرون فلاش علاقة بالخلافة خلافة إيه إمامة إيه بالله عليكم هل وقع أيام قينقاع خلاف بين الصحابة من يكون الخليفة بعد الرسول ثم بالله وأنا استحلف اخوان الشيعة قبل اخوان السنة ثم بالله هل سياق الآيات هل جو الآيات هل صيغة المضارع في الآيات صيغة المضارع في الآيات كلها اه تشي بشيء مستقبل لم تتحدث عن شيء إيه؟ حاصل ويحصل كان لا أدري كيف يفهم القرآن الكريم هذا القرآن حجه قاطع والله العظيم على كل من قرأ أقسم بالله لكن من أراد أن يستهدي به هداه الله من أراد ايه أن يهدي القرآن أضلله الله هو بده يهدي القرآن بده يعلم القرآن كيف تكون المعاني طب في عندك كمان فائدة أخيرة مهمة جدا وهي استخراجية استقروا لا تقول استقروا استقروا عنها يعني اطلبوا القراءه لكن استقروا من الاستقراء استقروا كل موارد كلمة ايه ولي ومولى وولاية في كتاب الله فيما عدا موضعين فقط تعني بمعنى المحبة والمولاء والنصرة المحبة والمولاء والنصرة باستمرار والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض صح أنا نسيت موضوع المتضافين صحيح؟ قالوا إذا ما يكونش إيه الوالي بمعنى الخليفة بصير المضاف إيه هو المضاف إله كلام فارغ فعلا فهم إيه عاطل عن التدقيق بالمرة من يتوهم يا إخواني ها حين أقول لكم أيها الناس لا تغتابوا أنف لا تغتابوا الناس أيها الناس لا تغتابوا الناس ماذا تفهمون منها يعني لا يغتبط بعضكم بحضه أنت لا أنت كنت تقول أيها الناس لا تغتابوا الناس أه؟ هذا هو هذا معناها أنت تريد أن أحدنا لا يغتاب نفسه أنا لم أرد هذا ولا واحد يفهم من كلامي أنني قلت هذا والذي قلته صيغة عربية مبينة فصيحة أيها الناس لا تغتابوا الناس أيها الناس لا تأكلوا أموال الناس الله تكلم بما هو أبلغ من هذا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة أي معنى تقتلوا أنفسكم؟ يعني لا يقتل بعضكم بعضا ولا صحيح لأن في سوط البقرة لا تقتلون أنفسكم ولا ما الصحيح يعني لا تقتلون أيه بعضكم بعض كما صرحت إيه؟ الآية التي جاءت بعاقبها، جاءت فسلموا على أنفسكم يعني على بعضكم بعض طب بلش لا تلمزوا أنفسكم ما معنى تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز نفسي أنا كعدنان ما معنى تلمزوا أنفسكم لا يلمز بعضكم بعض فلما الله يقول تولوا بعضكم يعني تولوا بعضكم بعضا تولوا انفسكم ايه معناها تولوا بعضكم بعض هل لم بكلمات غريبه وكذا وقال لك ايه المضاف والمضاف اليه كلام فارغ هذا لا يقوله من يعرف العربيه لا يقوله من يعرف العربيه نعم ايها المؤمنون انتم اولياء المؤمنين واضح فتح كلمات طيب ايها المؤمنون انما اولياؤكم المؤمنون انما ايه وليكم الله ورسوله والمؤمنون تفهمون يعني انتم اولياء بعض انتم قال تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه فيكن اي بعضكم وليا لبعض من كل جهه انا وليك وانت ولي انا وليك وانت تواليني تكون فتنه في الارض وفساد كبير هذا الكلام ملوش معنى اذا اختم ايها الاخوه كلمه الولايه في كتاب الله تبارك وتعالى دائما تاتي بهذا المعنى تلوت عليكم نمطا من الايات الا في موضعين ولايه ولي الدم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ما مع ولي هنا القريب يعني قريب من العصبات الذي يتولى اي المطالبه إيه؟ بدمه ايها الاخوه او يرضى اي بالصلح والديه هذا واثنين وثنين ولايه الضعيف والاخرس والعاجز والسفيه فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه ها؟ وليه هذا وليه هذا مولى عليه داخل في ولايتي هذا قريبه المسؤول عنه فيما عدا ذلك الولاية تأتي بمعنى المحبة والنصرة لا مدخلية لمعنى الخلافة والإمام فيها بوجه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الاخوه ارجو أن أكون قد بلغت شيئا من نجح وشيئا من بيان إن شاء الله بعرضي في لمناقشة دليل واحد وهو آية الولاية من سورة المائدة من أدلة إخواننا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية في مسألة الإمامة وبرهنتها فقط لكي يضح لنا ويضح لمن طلب الحق أي من الطائفتين أن المسألة ليست يقطع فيها إيه على الوجه الذي يظنون وانها واضحة تماما وان كتاب الله فيها قاضع ولذلك من لم يؤمن بهذه الإمامة على النحو الذي يفعلون فقد خرج من الدين ومرق من حضرته وكذا إلى خيره الأمر خطير ما ينبغي لمؤمن وكلام هنا الإخوان الشيعة ما ينبغي لمؤمن أن يتهور وأن يتورط في تكفير أهل ملته وأهل دينه على هذا النحو العاجل وعلى هذا النحو القلق أيها الإخوة غير المحكم أين المحكمات أين القواطع من جاوز القواطع أيها الإخوة قطع به في الدنيا والآخرة نسأل الله أن يصلنا اللهم صلنا بحبلك المتين ومسكنا بعروتك الوثقى وهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ونبته اليك ونضرع في هذه الساعه المباركه من هذا اليوم الكريم الاغر الازهر الابر يوم الجمعه من بيتك ان ترحمنا في شهر رمضان وان تغفر لنا ذنبنا كله في شهر رمضان قديمه وحديثه دقيقه وجليله سره وعلانيته برحمتك يا ارحم الراحمين كما نسالك ونطرع اليك ان تعتق رقابنا من نار جهنم ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وقراباتنا وصديقنا ومشائخنا وازواجنا واولادنا وذرارينا والمسلمين والمسلمات معنا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا سميع الدعاء يا رب العالمين اللهم انا نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجل ما علمنا منها وما لم نعلم ونتوسل اليك بك نتوسل اليك بك ونسالك بحق لا اله الا الله ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر عبادك المستضعفين المضطهدين المحروبين في كل مكان يا رب العالمين ونخص يا الله سوريا الشهيده الجريحة اللهم انصر شهداءها وانصر ثوارها وانصر مجاهديها وانصر الذين ثاروا طلبا للإسلام والحق والحرية والكرامة يا رب العالمين اللهم ثبتهم وأيدهم وأنزل عليهم روحا من عندك وملأا من جندك اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم اللهم بارك نوق لهم وخطاهم اللهم ارحم شهداءهم اللهم اسج راح جرحاهم يا رب العالمين اللهم مكن لهم ووحد صفهم وكلمتهم وجمعهم وايدهم وايد بهم وانصرهم ولا تنصر عليهم وخذل عنهم ولا تخذلهم وانصرهم بعدوهم اللهم عليك بجذابره سوريه اللهم عليك بهم أجمعين اللهم أحصنهم عددا ودمرهم بددا ولا تبقي منهم أحدا وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بجبار ليبيا ومن شايعه وولاه يا رب العالمين وبجبار اليمن وبكل جبابرة العرب والمسلمين لا تبقي منهم أحد وأدر عليهم دائرة السوء يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هزم الأحزاب اهزمهم وأضفرنا بهم وأعلنا عليهم اللهم هي لهذه الأمة المرحومة المصطفوية المباركة أمر رشد تعز فيه أوليائك وتذل فيه أنوف أعدائك يعمل فيه بكتابك وبسنة نبيك عليه الصلاة والسلام السلام فيه عن المنكر ويؤمر فيه بالمعروف وتأمن فيه سبل المؤمنين إنك ولي ذلك والقادر عليه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد واقم الصلاة